من عالم الارواح نادى المحب صاح من عالم الارواح نادى المحب صاح من عالم الارواح madam maaf look dispoot! In the KaSM Y jeidi guidelines, please Christina tweeted me Ali ya Ali What should you explain to me, ho trulyiti army? Ali ya week There were gli cards here, there were how قائمه مغلق الحيذر صوتي صارت انا ومرتاح نادل المحب صاح صارت انا ومرتاح نادل المحب وصاح علي يا علي علي علي علي يا علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي في العالم الارواح المحب وصاح في العالم الارواح ya al muhabb sa ali ya ali ali ali ali ya ali ali ali ali ya ali ali ali ali ya ali ali ali tarat barnamaj ينتخب حادر علي نطف الطهر ينتخب حادر الله ما ينبا نادل محب وصاح ما ينبا نادل محب وصاح علي يا علي علي علي علي يا علي علي علي علي علي عالم الارواح نادى المحب وصاح من عالم الارواح نادى المحب وصاح علي يا علي علي علي علي يا علي علي بسمك الكرار للجنان يطول هوبك لين بسوشاح نادى المحب وصاح هوبك لين بسوشاح نادى المحب وصاح علي يا علي علي علي علي يا علي علي علي علي يا علي عالم الارواح نادى المحب وصاح يا عالم الارما يا دمحب صح علي يا علي علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي علي يا علي علي علي علي يا علي علي قائم جن و فلى علي يا علي قائمه عدوان سيفه و علي يا علي انا اخترعت كيادي للنجاح انا سختار اعتياد للنجاة احد الرمز رمز احد الرموز اصلاح نادى المحب وصاح احد علي علي علي عليا علي علي علي عليا علي علي علي علي الا نادى المحب وصاح حب وصع علي يا علي علي علي علي يا علي علي علي علي يا علي علي علي علي انا بالدار وقتت يا بحسن علي لن نعلم بك اخبار بالمحي <متشف> انا بدفني بصف بدفني بصف الصحا <قكس> ويصيري مصباح نادى المحب وصار وتصيري كان على الهندسة كان الصوتية على, الهندسة الصوتية الصوتية على, الهندسة الصوتية علي المعروف هذا الرادود الحسيني مل حسين الموالي والرادود الحسيني مل ضرغام الكعبي كتبت الكلمات بقلم الشاعر الحسيني المبدع أحمد الطيب الحلي التوزيع الشبكي ميثم عمران الإبراهيمي هذا ونسألكم الدعاء